استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهذل قوم الفاسقين فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجن انما شد حراق قلنا رجلا لما شدت حرر لو كانوا يفقهون فاليضحق قليلا واليبك كثيرا فاليضحق قليلا واليبك كثيرا جزاء بما كانوا يكسون فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِمَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أبدا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَمْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فقعدوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمَا عَلَى قَبْرِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبكم أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم رسوم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا وجاهدوا مع رسوله استاذنك استأذنك الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين